كي يسعدون في هذه الأيام في السلام على أحب أحبة الاسم. صلاة العيد الآن. الله. صلاة العيد يا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فاجعله بثاء احوى سنقنعك فلا تنسى إلا ما شاء الله انه يعلم الجهل وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفع في الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى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 ولمن حميده ربنا ولك الحمد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 لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمالق مصفوفة وزربي وبثوثة افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنك ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم الله اكبر الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله عمنا نعما وانعاما والله اكبر منحنا عقولا وافهاما والحمد لله لا راد لما اراد والله اكبر ما لرزقه من نفاد والحمد لله مصرف الاوقات والله أكبر ميسر الأقوات لا إله إلا الله قدر الأمور وقضاها وعلى ما سبق من علمه اجراها وامضاها سبحانه وبحمده خلق الإنسان وصوره وكتب رزقه والأجل قدره وأشكره وأثني عليه فله الحمد في الأولى والاخره ولا علينا نعمه وآلائه باطنة وظاهرة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مقرا بتوحيده ومعترفا جل جلاله لم يزل بصفات الكمال متصفا اذا وعد وفى واذا اوعد عفا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله رفيع المقام جليل الجناب اجتباه ربه واصطفاة وقربه وادناه انزل عليه ذكرا حكيما وهدى به صراطا مستقيما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الساده الطيبين الاطهار وأصحابه الغر الميامين الاخيار واصحابه الغر الميامين الاخيار المهاجرين منهم والانصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكةً واصيلا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله اتقوه حق التقوى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه أسفاً على ما اقترفه وجناه فاتقوا الله رحمكم الله وبادروا إلى ما يحبه ربكم ويرضاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر وهو أحق من عبد والله أكبر وهو أحق من ذكر والله أكبر وهو أحق من شكر معاشر المسلمين عيدكم سعيد ويومكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إلبسوا الجديد واشكروا العزيز الحميد في فرح لا يشغل وبهجة لا تبطر هذا يوم العيد يوم الزينة يوم عظم الله قدره وافاض علينا من النعم ما يوجب شكره فاحمدوا الله على التمام واستقيموا على شرائع الإسلام كلوا واشربوا وتزينوا وتجملوا ولباس التقوى ذلك خير أيام العيد أيام بشر وسرور وفرح وحبور فاستديموا نعم الله بشكرها المسلم كما يتصل بربه عباده وشكرا يتصل بخلقه محبه وإخاء ولطفا وموده يوم فرح وزينه وعباده المسلم يؤمن بالله العظيم ويحض على طعام المسكين ليس مطلوبا ان تذرف الدموع في العيد بكاء على الماسي ولا ان يعلو الحزن على المحيا اشتغالا بالهموم ليس العيد لاحياء الاحزان, لأحياء الأحزان وتذاكر الالام فهو يوم الزينة ويوم الإحسان ويوم البهجة والبر ويوم التزاور والتزاور والتهادي الله أكبر ما تنزلت الرحمات من الكريم المنان والله أكبر ما تواصلت الصلوات على سيدنا محمد سيد التقلين الإنس والجان أيها المسلمون لا يعيش المسلم طرحة العيد إلا حين يشعر بالبهجة في مشاعره والسرور على محياه وقسمات وجه المرء انعكاس لدواخله والذي لا يغير ما بنفسه لا يغير ما حوله من حق أهل, من حق أهل الإسلام في يوم عيدهم أن يسمعوا حديثا مبهجا وكلاما مؤنسا يقول ابن بطال جعل الله من فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الانيق والماء الصافي وان كان لا يملكه ولا يشربه في طبع الانسان ان يبتهج للهيئه الحسنه والمكان الفسيح والمنظر البهيج وإن واذا كان ذلك كذلك فإن الحديث عن الجمال والزينه في يوم الزينه يسهم في الاسعاد في يوم العيد والابهاج في يوم البهجه الله أكبر وربنا حق من حمد والله أكبر وربنا اجود من سهل والله أكبر وربنا اوسع من أعطى والله أكبر كلما صلى المصلون على صاحب اللواء والكوثر أيها المسلمون فطر الله النفوس على الإحساس بالجمال وحبه والميل إليه وحب الزينة والتجمل بها والانس بها والتعلق لكل ما لطف وابهج من الألوان المتناسبة والمناظر المتناسقه زينة وتجمل في النفوس وزينة وتجمل من أجل الآخرين الإنسان جسم وروح جسم حي يأكل ويشرب ويعمل ويكدح وينام ويتعب وروح تتذوق المعاني والجمال والزينة والبهجة الجمال والزينة تستهوي النفوس وتقر بها الأعين وتلذ بها الاذواق وقد جعل الله في الجمال والزينه الرضا والسعاده والبهجه والجميل هو الذي يفيض حيويه ويتلالئ بهجه حيثما حل ومن منح الاستمتاع بالجمال منح السماحه والابتسامه والهدوء والنظام والابداع والتفكير حتى قالوا كلما رزق العبد نبلا ورفعه ازداد جماله وازداد احساسه بجمال وتمتعه بالزينه الله اكبر وهو المتوحد بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا ولا اله الا الله وهو المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتكبيرا مع اشراحبه حب الجمال والزينه مركزه الفطر وقد اجتمع على ذلك الطبع والشرع والجمال والزينة مقصد من مقاصد الشرع يمتن, يمتن بها الله جل جلاله على عباده فليست النعمة والمينة من الله اللطيف الجميل قاصرة على تلبية الضروريات والحاجيات من طعام وشراب ومركب وملبس بل جعل بلطفه الزينة والجمال قرينه للمنفعة فقال عز شأنه والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون المنفعه في الاكل المشبع واللباس الكاسي والغطاء الدافي والمركب الموصل والمتعه بالجمال المبهج والزينه المفرحه من اشواق الجمال وفرح الوجدان ومباهج الشعور وكل ذلك محل النعمه والمنه فلله الحمد والشكر كتاب ربنا جاء بالجمال وحكى الجمال ودعا الى الجمال وامتلأ بمعاني الجمال اقرأوا وتاملوا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير ويقول جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصراء هل ترى فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين ويقول تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ويقول عز شأنه أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم انتم بتجاهرها ايلهم مع الله بل لهم قوم يعذرون ويقول جل في علاه الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين يقول المناوي رحمه الله إن الله جميل أي له جمال مطلق جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال جميل وحث على النظر في كل جميل فالعين تدرك المنظر الجميل والالون تسمع الصوت الجميل والانف يدرك الرائحه الطيبه واليد تتحسس الملمس الناعم واللسان يذوق الطعم اللذيذ ناهيكم بما يستثمره الانسان من وجدان ومشاعر ومباهج ويقول الامام القيم رحمه الله ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينه تجمل ظواهرهم وتقوى تجمل بواطنهم فقال عز العز شانه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون وقال في اهل الجنه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا فجمل وجوههم بالنظره وبواطنهم بالسرور وابدانهم بالحرير وحينما امتن عز شانه بما اخرج من النبات والثمرات ذات الالوان المختلفات والقنوان الدانيات والزيتون والرمان والاعنام قال عز شانه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع انه يشمل النظرين نظر الاعتبار والاستبصار ونظر التمتع بالبهاء والجمال ومن لطيف ما أدركه علماؤنا وقوفهم عند تقديم الرواح على الاسترواح في قوله عز شانه حين تريحون وحين تسرحون يقول الشوكاني رحمه الله وقدم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجمل إذ تكون ممتلئة الجسم حافلة الضرع وفي قوله ويخلق ما لا تعلمون توسيع في النظر ونظرة للتصورات والمدارك لقبول كل جديد في شؤون الحياة والأحياء فيما حل الشرع ورشد مسلكه في استقبال متفتح لعجائب الخلق والعلم والحياة والمستحسنات وأدوات الجمال وبسائل الزينة وألوان المهجات فيما يخلق ما لا تعلمون مما يختلف باختلاف الزمان والأحوال والبيئات الله أكبر والعزه لرسوله وللمؤمنين والله اكبر والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ايها الاخوه الجمال هو القدره على تذوق حلاوه الاشياء وعذوبة الأجسام الاجسام برهافه الحسي وصفاء المنظر ودقه التمييز والتجمل يا من تحبون التجمل ايها الاخوه تقبل الله منا ومنكم التجمل تحسين المظهر بما يمنح الوضاءه والحسن في المظهر والمنظر مشاهده وذوقه ويقول ابن القيم إن الله جميل يحب الجمال يتناول هذا جمال الثياب المسوله عنه بالحديث ويطرو فيه بطريق العموم الجمال في كل شيء الله أكبر نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أيها المسلمون أما اهتمام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالجمال والزينة قولا وفعلا وتوجيها فهذا ما امتلأت به سيرته عليه الصلاة والسلام ودل عليه كتاب الله وسنة, محمد صلى الله وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمره ربه في اوائل ما تنزل عليه وثيابك فطهر فامتثل لامر ربه فكان على اكمل الصفات خلقا وخلقا يقول حافظ بن حجر فهو اي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال عليه الصلاة والسلام وتاملوا بوصف الصحابه رضو الله عليهم للجمال المحمدي والبهاء النبوي والحسن المصطفوي يقول هند بن ابيهاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر ويقول جا جابر بن سمره رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أبحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة الحمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر رواه الترمذي. وقال نسل رضي الله عنه ما شمنت عنبرا قط. ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا الين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ويقول ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه وتسريح لحيته وروى مدحول عن عائشه رضي الله عنها قالت كان نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون على الباب فخرج يريدهم وفي الدار كوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا قال نعم إذا خرج الرجل, إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ نفسه فإن الله جميل ونحب الجمال وهو الخطيب البغدادي في الجامع والخرائطي في أمال القلوب والقرطبي في تفسيره وإذا سمع هذا بعض من لا فتح, من لا فتح عنده قال نحن مشغولون بهموم الامه وهل هو اكثر شغلا وهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان عليه الصلاه والسلام يحث اصحابه ويتعهدهم بتوجيهاته ونصحه على اخذ الزينه حتى يكونوا شامه في الناس اخرج احمد عن سهل بن حنظليه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وكان يتأذى من إهمال حسن المنظر والزينة دخل عليه رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج كأنه يعني إصلاح شعره ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان فقال رأى رجلاً شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكل به شعره رواه أبو داود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا لحص الجشمي وعليه أطمار يعني ثياب باليه فقال هل لك مال؟ قلت نعم قال من أي المال قلت من كل ما الله من, من الإبر والشاء قال فالترى نعمته وكرامته عليك رواه أحمد وفي الحديث الصحيح عند أحمد ومسلم عن عبد الله مسجد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ولا يدخل الجنه من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إنه يعجبني يعجبني ان يكون ثوب غسيلا وراسي دهينا وشراك نعلي جديدة وذكر اشياء حتى ذكر علاقه السوق فمن الكبر هذا يا رسول الله قال لا ذاك الجمال ان الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر ما انسى فيها الحق وازدرى الناس الله اكبر ما اجزل للصائمين الثواب والله اكبر ما البسهم جميل الثياب ايها الاخوه وقد امتثل الصحابة لظمان الله عليهم ثم السلف الصالح من بعدهم نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته وحسن التأسي به فهذا عمر رضي الله عنه يقول مروءة الرجل نقاء ثوبه وكان المسعود يعجبه إذا قام الصلاه الريح الطيبة والثياب النقيه وحينما ذهب ابن عباس رضي الله عنه لمجادات الخوارج لبس أحسن ما يكون من حلل اليمن وآتاهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحله قال ما تعيب علي لقد رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من حلل وقال الميمون من اصحاب الامام احمد ما رايت احدا انظف ثوبا ولا اشد تعاهد لنفسه في شاربه وشعر راسه وشعر بدنه ولا انقى ثوبا واشد بياضا من احمد بن حنبل وقالت الادباء المروءه الظاهره في الثياب الطاهره وقال في الغنيه ويستحب الا يخلي نفسه حضرا وسفرا من صفات اشياء بعد تقوى الله والثقه به التنظف والتزين والمحله والمشط والسواك والمقص والمذراه وقاروره الدهن ويقول ابو العاليه كان المسلمون اذا تزاوروا تجملوا بل قال علماؤنا ليس من الذوق واللباقة مخالطه الناس بثياب المهنة لما يعلق بها في الغالب من يدرني والروايح وبعد معاشر الأحبة فإن الجمال نعمة من يتم النعم وهو زين كله إذا راه المرء في الناس والأشياء اطمعنف نفسه ودخل عليه السر والبهجة ولا يرى الجمال إلى الجميل فكن جميلة ترى الوجود كله جميلة كن جميلا ترى انسان الجمال تهب رقراقه حيث تشاء شهدا في عروقك وانفاسك وعذوبه في لسانك ومنطقك وطيبا في انفك وذوقك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه كذلك الفصل الآيات لقوم يعلمون نفعني الله واياكم بهذه كتابه بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا الله أكبر الله اكبر الله أكبر, أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكتا واصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واستغفروه يغفر لكم الحمد لله والله اكبر للقدره الطاهره وسبحان الله وبحمده له الحلل البالغه والآيات الباهره والحمد لله والشكر له على اله على اله الباطنه والظاهره ونعمه الوافره المتوفره لا اله الا هو يرف الارض ومن عليها ويعيد الخلائق منها واليها ويجازيها بما لها وما عليها أحمده سبحانه وأشكره وأسبحه وأكبره ليس لفضله حد ولا لاحسانه ملتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والخيل المجتبى المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الشرفاء واصحابه الغر الميامين الحنفاء والتابعين ومن بإحسان وعلى هديهم سار وعلى طريقهم اختفى وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر وهو العظيم وجوده الكثير موجوده المتعالي بعظمته ومجده نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين اجرا اما بعد فالاسلام غرس حب الجمال وادرك الزينه في اعماق المسلم فيشاهد الجمال ويستمتع بما بمباهج زينة مبثوثة في الكون كله تتجلى في صنع الله الذي اتقن كل شيء وفي خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ما ترى في خلق الرحمن تفاوت والذي خلقكم فأحسن صوركم وجعلكم في أحسن تقويم إيقاظ للشعور بالجمال ومواطن زينة التي أودعها الله في خلقه في هذا في هذا الكون الفسيح من فوقنا. ومن تحتنا ومن حولنا لتمتلئ الأعين والاذان والقلوب والنفس بهجه وسرور في جمال الطبيعه في سهولها واهادها وبحارها وانهارها وجبالها وصحرائها واطيارها وازهارها ابدع الخالق خطها واتقن صنعها فخلبت الألباب واثرت الفكر والتامل وفتحت الابواب نحو الايمان واليقين والتوحيد وحسن التعبد معاسر المسلمين ومع هذا كله ووضوحه وجلائه إلا أن الجمال في الإسلام لا يرتبط بالمظاهر الحسيه وحدها ولكنه مرتب, مرتب ومنظم ومرشد فالمرأة الجميلة لا يجوز أن تكون اداه لإثارة الشهوات المحرمه وارتكاب الرذائل فضلا عن أن تكون اداه لتسويق البضائع وترويج السلاح وليس الجمال في جر الرجال للإزارة واسبال الثياب كبرا ورياء ولا بتخلي المؤمنات عن الحشبه والعفة والحياء نعم المحمود منه ما اعان على طاعه الله كما كان صلى الله عليه وسلم يتجمل الوفوت والمذموم والمدموم ما كان للدنيا والفخر والخيلاء والتوسل الى الشهوه المحرمه او ان يكون غايه العبد واقصى مطلبه وهمته المطلوب ان يجمل, أن يجمل العبد قلبه بالإخلاص لله ومحبته والتوكل عليه ولنابة إليه ولسانه بالصدق وحسن المنطق وعذبة لف والجوارح بالطاعة والعمل النافع وبدنه بإظهار نعم الله عليه في لباسه وتطهيره من الانجاس والوساخ والمستخزرات إنه جمال في, جمال في مجالاته الحقه والزينه في ميادينها النقيه وليس إلا أهل الفضل والصلاح ليكونوا رموز الجمال ونماذج الزينه والبهجه بهم يقتدي اهل الهمم في التوجه نحو العزائم والذواقه الرفيعه ودقائق المعروف والتعامل الكريم واخلاقه العاليه العليه في كرم وحلم وطهاره لسان وكف الندي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر الله أكبر والله الحمد الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ألا فاتقوا الله رحمكم الله واهناوا بعيدكم واصبحوا ذات بينكم والبسوا وتجملوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين فالعيد فرحه وبهجه فمن احب ان يسامحه الناس فليسامحهم ومن احب ان يقبله الناس فليتجمل لهم ومن زاد حبه لنفسه ازداد كره الناس له والالفه دليل حسن الخلق والنفرة علامة سوء الخلق لا يسعد بالعيد من عقب والديه وحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد ولا يسعد بالعيد من يحسد الناس على ما اتاهمه عن فضله وليس العيد لخائن غشاش يصعب الفساد بين الانام كيف يفرح بالعيد من اضاع امواله في ماله محرمه وفسوق فجور ليس لهم من العيد الا مظاهره وليس لهم من الحظ الا عواثوه الله اكبر الله اكبر لا إله الله والله اكبر الله اكبر, أكبر ولا اله ثم أعلم رحمكم الله ان من مظاهر الاحسان بعد رمضان استدامه العبد على نهج الطاعه والاستقامه واتباع الحق الحسنه وقد ندبكم نبيكم محمد من صلى الله عليه وسلم لان تذبحوا رمضان لست من شوال فمن فعل فكانما صام الدهر كله تقبل اللهم من امركم الصيام والقيام وسائر الطاعات والاعمال الصالحات ثم صلوا وسلموا على الرحمه المهداه ونعمه المسداه نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم فقال عز قائلا إِنَّ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بعفك وجودك واحسانك يا اكرم اكرم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين واخذ الطغاة والمناحله وسائر اعداء الدين اللهم دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم آمِنَّا في اوطاننا اللهم آمِنَّا في اوطاننا واصلح عيمتنا ونة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعنا ذاك يا رب العالمين اللهم ايد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ولأمرنا ووفقه لما تحب وترضى ووفقه لما تحب وترضى وخذ بنصيته للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة واعز به دينك واعل به كلمتك واجعله نصره للاسلام والمسلمين واجمع به كلمه المسلمين على الحق والهدى ووفقه ونائبيه واخوانه وعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفق ولاه المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وابرم لامه الاسلام امر رشد فيها الطاعة ويهدى فيها المعصيه ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اعزاز دينك واعلاء الكلمه اللهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بالصهاينه المحتلين فانهم لا يجزونك اللهم انزل بأسك باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. اللهم أن ارادنا واراد ديننا وديارنا وامتنا وأمننا بسوء الله ما باشره بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق انه والنهر اللهم هذا الجدي ومن احفظ علينا هذا الأمن وسدد قيادته وقوي رجاله وخذ وخذ بايديه وخذ بايدهم وشد من ازرهم وقوي عزائمهم وزدهم إحسانا وتوفيقا وتأييدا وتسيدا اللهم اللهم وش اللهم واشف مرضانا اللهم اشف در... اللهم وش مرضى وارحم الشهداء محفظ الاسر يا رب العالمين اللهم إنا لنا إخوانا مستضعفين مظلومين قد مسهم الضر وحل بهم الكرب وشد عليهم في الشام وفي بورما وفي اماكن من دار الاسلام تعرضوا للظلم والطغيان سفك الدماء، وقتل الابرياء ورمى نساء وتم اطفال اللهم انصر المستضعفين ويا منج الممنين انتصر لهم وتول امرهم واكشف شرهم وارفع ضرهم وعليك اللهم عليك باعدائهم فإن فانهم لا يعزونك اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم دماءهم واجمع الحق وهدى كلمتهم واللي عليهم فيارهم وفي امانهم وبسط الامن والعدل والرخاء في ديارهم واعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا وعنهم الغلاء والوباء والربا والزنا والجوع العري والزلزال والمحن والزلاز والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن رب العالمين سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده وصلى الله وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا